və <gülüyor> İzlədiyiniz <laughs> اللي على خاطر الناس هيت النادي يا شيخ هو خلاص يلا يا رسول الله طلع بسم الله بذلنا لنا جيدا شرح الله شكرا لك سبحان الذي ماكن تمام وان في يوم في قال عن نفس وحده من الله والله بتقول لنا عاوز ايه عن ايه بتشكر يا وقال إنما أكبره. وقال إنما أكبره. وقال إنما أكبره. body of it.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 Whoa! <laughs> <laughs> سماوات والأرض فيك تسيئني من السنة سواء على العرض On, oh! الطالع الناس الله يخليك يا اخي كل الطرق Oh, my God. Oh,